اهلي لي قفوت زري قردار ورتا قورنتي فساي غرواسي نكاي غانت سويت لي ريزورال ملي كلا في جي دي غنا دو دي سفر ترانتيك سا دان غابوسشتودار اشكو تا قمرت rassel nahlou nahkinou sanans go merkerf ntesano ihna gounar kitit tawikrad